119. قال لي أن عبدت بني إسرائيل 110. قال فزعون وما رب العالمين 111. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 قال لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين قال أَوَلَوْ جَاءتُكَ بِشَيْءٍ مُبِيدٍ قَالَ فَأَسْبِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَالُ مُبِيدٍ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 أرجوه وأخاه وبعث في المدائن حاشريد يأتوك بكل سحار عليب فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعو